بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بسم الله الرحمن الرحيم الفلامرا تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين <imadd AfD> ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا كانوا مسلمين درَهُم يَأكُلوا وَتَمَتعوا وَيهِهِمُ الْ الأأَعملَلُ فَسَو فَعٌَ درَهُمْ يَأكلُل وَيتَمَتَّعُوا وَمهِهِمُ الْ الأأَعملَلُ فَسَو فَلَمَان درَرهُمْ يَأكُل وَيَتَمَتَّعُوا وَيمِهِهِمُ الْ الأمَلُ فَسَو فَعَلََان وَمَاه لَكن وَلَهَا كِتابابُ مععْلُنَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْرِقُونَ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَا تَسْرِقُونَ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَا تَسْبِقُونَ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي لُزِّ الْعَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي لُزِّ الْعَلَيْهِ الذِّكْرُ يَا أَيُّهَا الَّذِي لُزِّ الْعَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لمجنون. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ ما نُ نَُّ الْملائكَةَ إلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كانَ إذَمُّم ظَرين مَُ نَّرُ الْمَلائكَةَ إِلَّا بِالحَقِّ وَماَا كانَ إذَُّم ظَرين إِنا نَحْنُ نَزَّلْ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخافظون إِنا نَحْنُ نَزَّلْ نَذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخافظون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 وَماَا يأتيهِم مِوَسولٍ إِللاا كانَوا بهِهِ يَسْتَهْزئون وَماَا يأتيِهِم مِروَسولٍ إِللاا كانَوا بهِهِ يَسْتَهْزئون كَذَلِكَ لَلُكهُ ف قُلوبِمُجرمين كَذَلِكَ لَلُكُهُ ف قُلوبِمُجرمين كَذَلِكَ لَسللُكُهُ ف قُلوبِمُجرمين لاَا يُؤْمِونَ بهِهِ وَقَد خلت سنة الأولين لا يؤمنون به وقد خلدت سنة الاولين لا يؤمنون به وقد خلدت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فضلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فضلوا فيه يعرجون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 وَلَقالَاون إِ مَا سُكرِرَتْ أَبَصَارناَا بَلْنَحْنُ قَوْم مسْحمُون وَلَقدَدجَ عَنا فيِي السماء إابجَ وَزََ النهالِ النذِرين وَلَقَدجَ عَن فيِي السماء إابْرجَ وَزََ وَلاقدَجَعَنا فيِي السناء إبرُ جَ وَزَ النه للِ النظِرين وَوحفقناها منِ كل شطال الوجين وَوحفقناها منِ كل شطال الوجين وَوحفقناهاَا منِ كل شطال الوجين إَِّ م تََقَ السَّمع فَأأَتْبهُ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون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 وَجَعللنا للَكُمْ فِيهَا معيشَ وَنَ السْتُمْ لَ بِازِبين وَجَعللناَا لَكُم فِيهَا معيشَ وَنَاَّستُمْ لَ بِازِبين وَإِمنِ شيءَيئٍ إِلَّا عودَن خَلْزائِن وَمُ نَزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرم نَعْلنُون وَمُ نَزِلُهُ إلَّا بِقَد مننْ نعْلُغَهُم وَإِمن شيءَيئٍ إللاا عدَناَا خَلْزَائِن وَمُ نَزلُهُ إللاا بقَدرِ مننْ وَأَسَ الْ النِْيَا حَرَ وَاقِحَ فَأَنزَلنا مِنَ السَّمائمَا أَن فَأَسقَناكُمُ فَأَسْقَناكُمهُ وَمأَاتُمْ لَ بِخازِمُين وَأَرسَ النَِْيَا حَرَ وَاقِحَ فَأَنزَلنا مِنَ السَّمائمَا فَأَسْقَيْنَاكُمْ فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ وَإِنَّ لا نَحْنُ نحِي وَنُميتُ وَونَحْنُ الوارضون وَإِنَّا لا نَحْن نحيِي وَلُميتُ وَونَحْنُ الوارِثون وَقدَدَ عَمنَّ الْ المُسْتَقدِ مينَ مِكُمْ وَلَقدَد عَنَّ الْ المُسْتَخِرين وَلَقدد عَمن الْ المُسْتَقدِمينَ مِكُمْ وَلَقدَد عََّ الْ المُستَخِرين وَلَقدد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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون سجدملاكَ تُهُم أجعون إلاا إابليس أب أي يكون مع الساجدين إا إِابلي سَ أب أي يك مع الساددين إا إابس أب أي يك مع السادين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال يا ابليس قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون لممْ لم أ كل أسجدَ لِبَشرٍ خلَقُتَهُ مِن صَصَال خلَتَهُ منِ صَصَالٍ مِن حَمَاء مَسْنُمون قال لَأَك أَسجدَ لِبَشرٍ خَلَقتَهُ منِن صَصَال خلَتَهُ مِ صَصَالٍ مِن حَمَائٍ مَسْنُ قال فَخُرجِ مِهَا فَإِلكَ رَجم قال فَخلرج منْهَا فَإلون نكرجيم قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك, وان عليك اللعنه الى يوم الدين وان عليك اللعنه الى يوم الدين وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال ربي فانصرني الى يوم يبعثون قال ربي فانصرني لا يوم يبعثون قال ربي فانصرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين قال فانك من المنظرين قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم الى يوم الوقت يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويت لينا لهم في الأرض لا في الأرض ولا أغوينهم أجمعين قال رب بما أغويت لينا في الأرض لا في الأرض ولا أغوينهم أجمعين قال رب بما أغويت لينا أزينا لهم في الأرض لا أزينا لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك, إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ قَالَ هَذَا ليس عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ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 وَإِن نجَهَنَ لَّماَا لَ مَرِهُمْ أَجمَعم وَإِن ننجَهَن لَّ مَا لََرُِهُمْ أَجم للَهَا سَبعَةُ أَبْوابلَهَا سَبعَتُ أَبْوابِ لِكُِّبابِمَا مِنْهُم جزء مقسوم لها سبعة ابواب لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم لها سبعة ابواب لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتقين في جنات وعيون ان المتقين في جنات وعيون ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلٍّ إِخْوَانًا وَنَزَعْنَا مَا مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا ونزعنا ما في على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا ونزعنا ما في على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أنا الغفور الرحيم إنا بعبادي إني أنا الغفور الرحيم, نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عن ضيف وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ إِذْ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل ان نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجل ان نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجل ان نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على امل السني الكبر فبما تبشرون قال ابشرتموني على امل السني الكبر فبما تبشرون قال ابشرتموني على امل السني الكبر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من قالوا بشرناك بالحق فلاتكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون قال ومن يقنط من رحمة إِلَّا اللَّهُ قال قَالَ فَمَا خَطَبَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالَ فَمَا خَطَبَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ فَمَا خَطَبَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا آل لَمَن نَجَّوْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جاء آل فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ, إنكم قوم منكرون بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون واتيناك بالحق واننا لصادقون واتيناك بالحق واننا لصادقون فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ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 وقضينا اليه ذلك الامر ان ذاذرها اولئك مقطوعهم مصبحين وقضينا اليه ذلك الامر ان ذاذرها اولئك مقطوعهم مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ فَلَا تَفْضَحُونْ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونْ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونْ واتقوا الله ولا تخذن واتقوا الله ولا تخذن واتقوا الله ولا تخذن قالوا اولم ننهك عن العالمين قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هاؤلاء بناتي كنتم فاعلين قالها اولائي بناتي ان كنتم فاعلين قالها اولائي بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون لاأَمكَ إهُ لَ فيِي سَكررَتِهِمْ يَعْمَون فَأخَدَهُ مُ الصَّيحَ وَمشقين فَأخَدَهُ الصحَة وَمشقين فأخَدَهُ م الصَّيحَ وَمشقين فجَعلنَا عَهَا سَافِهَا وأمطرنا عَلَيْهِمْ ف جََةً مِنزجيل فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ إِ فِي ذَالِكَ لآياتِ للِلمُتَوَّمين وَإِنمُنَهَا لَ بِسَبيلٍ مُبم وَإِنُنَهَا لَ بِسَبيلٍ مُقم وَإِنُنَهَا لَ بِسَبيلٍ فِي ذَلِكَ لآيَةًَ للِمُؤْنمين إِ فِي ذَلِكَ لآيَةً للِمُؤْنمين. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَنُتَقَّنَّا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ فَ تَقَمنا مِنْهُم وَإِنهَُا لَ بإِمامٍ مُبين فَ تَقَمنا مِنْهُم وَإِنهُماَا لَ بإِمامٍ مُبين وَلَقدَ كَذذَ أأَصْحابُ الْ الحجرِْ الْمُررسَلين وَلَقدَ كَذَّذَ أأَصْحابُ الْحِيجِْمُررسَلين وَلَقدَ كَذَّذَ أأَصْحابُ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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إن ان ربك هو الخلاق العليم ان ربك هو الخلاق العليم ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ولقد اتيناك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 وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِ كَمَا أَنزلنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ كَمَا أَنزلنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ كَمَا الذين جعلوا قُرآنَ عِضم فوربك جَعل قُرآانَ عِضم فَوربِّكَ ل نَنسألَّهُ أَجَعينَعَ فَورببِّكَ لَنسألهُم أجمعمَعينَعَ كانوا يعملون إنِما كانَوا يعملون إنما كانَ يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فاناك المستهزئين انك فاناك المستهزئين انك فاناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون بسم الله الرحمن الرحيم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 عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن أُنذِرُ أَن أُنذِرُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أنا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ من أَمْرِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنْ أُنْذِرُوا أنه لا إله إلا أنا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 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هو خصيم مبين خلق الانسان من نطفه خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين خلق الانسان من نطفه خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون وَأَنْ امَ خَلَقهَا لكُْ في هذِفُ وَمَنافِر وَإِنهَا تَأقُون وَالأَْ آمامَ خَلَقهَا لكُمْ فيِي هذِفُ وَمَنافِر وَلَكُمْ فيِيهَا جَمال حِين تُرحونَ وَحِينَ تَسحون وَلَكُم فِيهَا جَمال حينَ تُرحونَ وَحِينَ تَسحون وَلَكُمْ فِيه جَمالُ حينَ تُرحونَ وَحينَ تَسَْحون وَتَفْمِلوا أَثْطَالَكُمْ إ بَدِ لممْ تَتكون بَالِغِيهِ إلاا بِشِقِّ الْ الأوفُوس إِ رَبَّكُم للَرَأُوف وَحيين. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ والالْخَيْ وَْبِغاَالَ والالْحَميرَ للتَركَبواهَا وَزينكم وَيخْلُغُ مَا لا تعلمون والالْخَيلَ وَْبِغاَالَ والالحَميرَ للتَركَبواهَا وَزينكَم وَيخْلُغُ مَا لا تَعلمون وَالْخَيلَ وَْبِغاَالَ والالحَميرَ للتَركَبواهَا وَزينكَم وَيَخْلُغُ مَا لا تعلملَون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائل ولو شاء لهداكم اجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائل ولو شاء لهداكم اجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائل ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء فأنبتنا به جنات وارفة الظلال لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا لكم ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا يُ بِدُلَكُون بِِ الزرْعَ وَزَّيتُونَ وََّخِيلَ وَْأَعْنادَ وَ منِن كلُّ السمرات إِ فِي ذَِكَ لآيَةً لِقَومةَ فَكَّمون يُ بِدُ لَكُون بِهِ الزَّرع وَالزَّيتُونَ وََّخِيلَ وَالْأَعْنادَ وَنِكُِتمات إِ فِي ذَِكَ لآيَةً لِقَومةَ فَكَّون وَسَخَرَلَكُ الليلى وَالنه رَ وَالشَّممسَ وَالْقَنَر وَُّجومُ مُسَخاتُ بأَمْرِهِ إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْوم عقيون وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَّجُوم مُسَخاتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَاذَا رَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمَاذَا رَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَمَاذَا رَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ وإن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما قريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم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 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون اموات غير احياء وما يشعرون يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة مُنكِرَة قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَة وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَة قُلُوبُهُمْ منكرة وهم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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يزينون ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين بغير علم ألا ساء ما يزينون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 كما كرى الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر وعليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 وَدَمكرَرََّذينَ قد منِن قَدلهِم فَتَ الله بُنْيانَهُم مِنَ القَواعِدَ فَأتَ الله بُنيانَهُم مِنَ القوائِدِ فَخ عَلَيْهِ مَُّقُهُ منِ فَووقِهم وَتَهُ من العدَابُ مننحيَثُ لَا يشرون ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ على مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ فَالْقَوْسَ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُو بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ فَالْقَوْسَ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُو بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْذَرُكُمْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ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 جّ تُعددن ييدخلونها جّ تعدن ييدخلونها تجرين تحت الأهار لهم فيها ما يشاءون كذلك كذلك يجزله المتقين جَّ تُعددن ييدخلونها جّ تعدن ييدخلونها تجرين تحت الأنهار لهم فيها ما يشاء أون كذلك كذلك يجز الله المتَّقين. ج تُعددن ييدخلونها جّ تُعددن ييدخلونها تجرين تحت الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك كذِلك يجز اللههُ المتَّقين. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنه بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنه بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء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 فان الله لا يهدي من يضل ومالهم من ناصرين ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل الله لا يهدي من يضل ومالهم من ناصرين واقسم بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وَعددًا عَيْهِ حَّ وَ ثَر الناس سِنَا يعَلَ يَعون وَقُسمَمُوبِ اللَّهِ ججههدَ أيمالهِم لا يَبعَفُ اللَّ مَموت بَلا وَعدًا عَريْهِ حَّ وَ كثَر الناس سِنَا يعَلَ يَون وَقُسمَمُوبِ اللَّهِ ججههدَ أيمالهِم لا يَبعَفُ اللَّ مََمود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 انهم كانوا كاذبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا ان انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول لكم فيتوهم إما قَلنا لِشَيْءٍ إذ أَودناهُ أن قلَلَهُ قُ فَيَةُ ميون إماَا قَناَا ل شيءَيْءٍ إذَا أَدناهُ أنَّ قلَلَهُ قُ فَيَةُ والَّذينَهجرَوا فِي اللهِمِ بَ مظُلِمُ لَ بَغْو أنهُم لنبَوّ أنم فيِي الدُّنْيا حَسَنها وَلا أجرواآخَِةِ أَكبَغُ لَ كَالوا يَعْلَون فِي اللهِمِ بَِ مَاظُلِمُ لَُ بَغْوأَم لنُبَوّ أنم فيِي الدُّنْياَا حَسَنها وَلأَجروا الْآخِة أَكبَعُ لَ كانَوا يعلمون َّذينهجروا فِي اللهِم بَِ مظُلِمُ لَُ بَغْو أنهُ لنبَوّ أنهُ فيِي الدُّنْييا حَسَنها وَل أَجرُ الْآخَِةِ أَكبَعوا لَكَالوا يَعْلَون الذيذينَ صَدَر وَوعلى رَِّهِم ييتوَككلون الذيذينَ صَدَر وَوعلى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 وَمَا أَرسَلْناامِذ قَضلِلكَ إلَّا ررجَالًا محي إلَهم فَسأل أَهلَ الذكرئكتُم لا تعلمُون وَماَا أَسَلناامِ قَضلِلكَ لا تعلمون بِالْبَيِّنَاتِ وَالذُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالذُّكْرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ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 افا من الذين مكروا السيئات يَقْسِفَ يقصف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون افا من الذين مكروا السيئات ان الله بهم الارض او ياتيهم العذاب او ياتيهم العذاب من لا يشعرون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 او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤوف رحيم او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤوف رحيم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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ مِّنَ النَّاسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دابة مِدَبَّدِ وَْمَلائِكَةُ وَهُمْ لاَا يَسْتَكِّ يَخَافونَ رَبَّهُم مِ فَووقِهِم وَيَفعللُونَ مَا يُؤْمَمم يَخَافُونَ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 وَقالَالَ اللهَّ لا تَتَّقِذُون إ هَْلِسْنَيِْ إَِّماَاهُ إِلَهُ وَاحِدَ إِماَاهُ وَ إِلَهُ وَاحِدُ فَإِيَا وَقَالَ اللهَّهُ لا تَتَّقِذُون إ هَْلِسْنَيْنِ إَِّماَاهُ إِلَهُ وَاحِدَ إِماَاهُ إِلَهُ وَاحِدُ فَإيَا يَتَرهَبُون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 وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ <تصفيق> ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ إِلَى فَرِيقٍ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ إِلَى فَرِيقٍ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ إِلَىٰ فَرِيقٍ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَكْفُوا بِمَاتَينهُم فَتَمَتَّعوا فَسَووا فَتَعلمون وَيَجَعللونَ لِمَا لا يَعلممونَ نَصبًا مَِّ وَزَقُناَاهُ فَاللهَِّ لا تُسْأل نَّ عََّا كُ تُمْ تَفْتَرون وَيَجعللُونَ لِمَا لا يَعلممونَ نَصبًا مَِّا رزَقُناَاهُم طَاللهَِّ لا تُسْأل نَ عَمَّا كُ تُم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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى غل وجهه وللا وجهه مسودا وهو كضيم واذا بشر احدهم وَإِلَى بَشِّرٍ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسِ ضَلَّ وَجْهُهُ ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَضِيرٍ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مَن سُمِّيَ مُبَشَّرًا بهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ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 ويجعلون لله مَا يكرهون وتصف السنتهم الكذب وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنات لا جرم ان لهم لا جرم ان لهم النار وانهم مفردون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ لَا جَرَمَ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب وتصف لهم الحسنات لا جرم أن لهم النار لا جرم ان لهم النار وانهم مفردون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 واللهُ أَنْزَل منِنَ السمائمَا أَ فَأَحيابِهِ الْ الأأَرْربَ بعد مْوتِهاَا إ فيِي ذَِكَ رآيَةً لقَوْم يسْمَعون واللهُ أَنزَل مِنَ السَّمائمَا أَنْ فَأَحيابِهِ الأرربَ بعد موتهاَا إ فيِي ذَكَ لآيَةً لِقَم يسْنَعون إِنَّ لكُمْ فِي الْأَنْعامِ العِضَ نُسقيقُم مَِّا فِي بُقُونِهِ مِن بَيْنِ فَوث وَدَمِ لَبَنًا خَالِ صَال لََنًا خَالِ صَنسَ وَإِنَّ لكممْ فِي الأنْعامِ عِضَ نُسْقيقُم مَِّا فِي بقُونهِ مِن بَيْنِ قَْثِ وَدَمِ لَبَنًا خَالِ صَار لََنًا خَالِ صَنسَائغَلِ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 وَمِنْ سَمَراتٍ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَاتَّقِدونَ مِنْه سكَرَ وَرِزْق حسناب إَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لقَوْم يعقِلون وَأَوْحاربّكَ إلى نحْنِ أَن التَّخذ منِنَ الجذالِبُ يوتَ منِنَ الشجرِ وَمنَِّا يعشون سَوأَْحارّكَ <تصفيق> إلى النَّحْن أَن التخذ منِ الجذَالِبُوتَ منِن الشجرِ وَمنَِّ يعشون سوأَحَاربّكَ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 على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يود إلى أرض للعمر, إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم منهم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 على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون والله فضل بعضه على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف الله يجحدون والله فضل بعضه على بعض في الرزق فمن الذين يفضلوا براء رزقهم على ما ملكت ايمانهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلو براء رزقهم على ما ملكت ايمانهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم واجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم ورزقكم من الطيبات اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون والله جَعل لَكمم مِن أَفُوسِكُمْ أَزْواجًا وَجَعللَك وَجَعل لَكمْ مِنْ أَزْواجِكم بَنين وَحَفَدَت وَرزَقَك وَرزَقَكُمْ مِنَ الطيِْ بد أَفَ بِالباقِل يؤمنِنونَ وَوبعََّةِ اللههُم يَكْفُون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 فَيعبدونَ مِدُون اللَّهِ مَا لا يَنلِكُ لَهُمْ لِزْقَم منِ السَّماواتِ وَالْأَرضِ شيءَيْ أَ وَلا يستطيعون. لا يَنلِكُ لَم لِزْقَم منِنَ السَّماواتِ وَْأَرضِ شيءَيْأَ وَلا يَْستَطيرون لا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ لَهُم رِّزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تُجَرِّبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَا تُجَرِّبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تجربوا لله الامثال ان الله يعلم ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون 124. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن وزقناه, وزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سروا وجهرا هل يستوون 125. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 124. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن وزقناه منا رزقا حسنا, منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون 125. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَبرََبَ الله مَ تلَغجُ لَن أحدهُما أبَكَمُ لا يقِر على شيء لا يقضِر على شيءَ وَوهوكل على مَولهُ أين ماَا يجهه لا يأتِ بِخَير هل يَسْتَويه وَم يَأمرُ بالِالعَدلِ وَوهو على صرااطِ مستَقم وَضَرب الله م تج لَن أحدهُما أبكم لا يقِر على شيء لا يقِر على شيء وهوكل على مَولهُ أين ما يجهه لا يأت بِخَير هل يَستَوي هو وَما يأمر بالالعددلِ وَوهو على صرااط مستقين وَضَب الله متىج لَن أحدهُ م أبَكَم لا يقِر على شيء لا يقِ على شيء وَوهوكل على مَولهُ أين ما يجهه لا يأتِ بِخَير هل يسَوي هو وَما يأمرُ بالالعَدلِ وَوهو على صرااط مستقين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 بُيُوتَكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ والله وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَٰهِيًّا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ أكنانا وجعل لكم سرابيل دقيكم الحر و سرابيل دقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم تسلمون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 من الجذالِ كناان وَجَعللَ لَمْ سرَابِيلَ تَقيكم الحَروَ وَسابِيلَ تَقكُم بَسَكمْ كَذَلِكَ يتنِّ نِعمْمَتَهُ عَلَكمم علكُم تُسلمون واللهم جَعللَ لَكم مِما خَلَقَ بِنا لَم وَجَعللَلَكم مِ الجذال أَكناان وَجَعللَ لَكمْ, وجعل لكم سرَابلَ تَقيكُم الْ الحَروَ وَسابِيلَ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 فَإِن تَوََّوْ فَإِن مَا عَلَيكَ البَلاغُ المبين فَإِن تَوََّوْ فَإِنماَا عَلَيكَ البَلاغُ الْ فَإِن تَوََّوْ فَإِنماَا عَلَيكَ البَلاغُ الْ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا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 وَإذاَا رَأ الذيذين أأَشَكُم شرَكَأَهُمْ قالوا رَبناَا قالوا رَبّناه أُناَا إشرَكناَاه أُناَا إشرَكَ أُنَ الذيذينَ كُ نَدُ مِدُونك فَلقَوْءِ إلَْهِمُ القَوولَ إكُم لَكذبُون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إنكم وَأَلْقَوْا إِلَى الله يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 إنِ اللهَّهَا يَأْمُرُ بِ الْعَدِرِ وَالْإِخْسَانِ وَإتَائِذِقُرْدَام وَينهَا عَ الْ الفَخْشاءِ وَالْمُكَرِ وَالْبَغْي يَعِضُكُمْ يَعِضُكُمْ عََّكُْ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 وَوْف بِهدِ اللهِ إعَهَ وَلا تَقُضُ الأيمََ بعدَ توكيدِها وَلا تَقُُ الأيمََ بعدَ توَكيدِهاَا وَقجعلتُمُ الله عَلَقُ كَفلَ إِ الله يعلم ماَا تَفعلون وَأَوْفُ بِ أَهْد اللهِ إ عَهَ وَلا تَقُُ الأيمََ بعدَ تكيدِها وَلا تَقُبُ الأيمََ بعدَ توكيدِهاَا وَقَجعللتُم الله عَلَقُ كَفِيلَ إِ الله يعلم ماَا تَفعلون وَأَوْفُ بِعَهْد اللههِ إ عَهَ وَلا توقُُ الأيمََ بعدَ تَكيدِهاَا وَلا تَقُبُ الْ الأيمََ بعدَ تَكِيدهاَا وَقَِجعَثُم الله عَلَكُم كَفِيلَ إِ الله يَعلمم ماَا تَفعلون ولا تكونوا كاللاتين ضرات غزلها من بعد قوة انكثا ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اردا من امه انما يبلوكم الله به وليبين ان لكم يوم القيامة ما كنتم فيه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 وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السن وبما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 منْ عمل صالحَ منِ ذكَر الأ سوَهُمُؤمن ف نحييا إنهُ حياة طب وَلا نجزم جرَهُ بأَحسَن مَا كان يَعملون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 فإذاَا قرَرأتَ الْ القرآنَ فَسَْعِزْ بِلهَّهِ الشَّيقَِ الروجِيم إنهُ ليسَ لَ سُقَانُ علىى الذيينَ آمن وَعَلَى رَّم ييتَوَكلُون إنهُ ليسَ لَ سُلقانُ علىى الذيينَ آمن وَوعلى رَّم ييتَوكلُون إنهُ ليس لَ سُقانُ علىى الذيينَ آمن وَوعلىى رَبّم ييتككلُون. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون انما على الذين يتولونه والذين هم به مشركون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون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 ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم ان لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.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 انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون لا يؤمنون بايات الله هم الكاذبون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 ذلك لانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي قوم الكافرين ذلك لانه مستحب الحياه الدنيا لا يهدي قوم الكافرين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 لا جرىم انهم في الاخرتهم الخاسرون لا جرىم انهم في الاخرتهم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 ضب الله م تَلَقرة كانت آمنةَ مقمائ كانت آمنَةَ مقم إأته رزارَد منن كل مكان فكفرَت بأعوم الله فأَذاقَها الله لِاس الجور فداقَها الله لِاسج والخَوف بما كان يصنعون وَضَرَبَ اللهَّ مَ تَلَ قَية كانتَت آمنة كانت آمِنَةَم مُقمائ كانتَت آمِنَةَم مقمَئَأتِه رزْوارَبَدَم منِن كل مَكان فكَفرََتْ بأَنعُومِ اللههِ فَأَذاقَهَ الله لِباس الجوروع فداقَهَ الله لِباسَجُولِ والخَووفِ بمَا كانانوا يَسْنعون وَضََبَ الله مَتَلَ قَة كانتَت آمنَةَ مقمائ كانتت آمِنةَم مُقمَ تَأتِهاَا لِزقه رَد منِن كل مكان فكفرَت بأَنْرُم الله فَأذاقَه الله لاسَجور فداقَهَ الله لِباسجول والالْخَوْوف بماَا كانوا يَصْنعون وَلَ قَدجَ أَهُمْ ررسُولُ مِنهُم فَكَدرُهُ فَأَخَدَهُُ العذاَب فخَدَهُمُ وَهُمْ قَالمون وَلَقَدجَ أَهُمْ رَسُولُ مِنْهُم فَكَدرُهُ فَأَخَدَهُمُ العذاَب فخَدَهُمُ العذاَبُ وَهُمْ قَالمون وَلَ قَدجَ أَهُم رَسُولُ مِنْهُم فَكَذبُهُ فَأخَدَهُمُ العذاب فَخَذَهُمُ العذاَبُ وَهُمْ غَالمون فَكُلوا مَِّا رزَقَكُم اللههُ حَرادَ طَييدَام وَشكُروا نِعحْمَةَ اللهَِّ إِ كُُم إهُ تَعبُدُون فكُلوا مَِّا رَزَقَكُمُ اللهَّ حَردًَا طَيبَام وَشكُروا نِعْنَةَ اللهَّهِ إ كُنتُم إهُ تَعبدُون فكُلوا مَِّا رزَقَكُم الله حَرادًا طَيبَام وَشكُروا نِعْنَةَ اللهَِّ إ كُتُم إهُ تَعبُدونُون إماَا حَرَّمَا عَلَْكُم المَييتَةَ وَدَّمَ وَلَحمَفزير وَلَحْمَ الْ الخِزيرِ وَنَا أهِلَّ لِغَيْرِم لاهِلِه فَنَ نُِّر وَغَيْرَ بَاقم وَلَا عٍَ فَإِن اللهَّه غَفُور وَحيين إماَا حَرَّمَا عَلَْكُ المَييتَةَ وَدَّمَ وَلَحمَفزيد وَلَحْمَ الْفزيرِ ولحم وَمَا أهِلَّ لِغَيْرٍ ال لهِلِه فَنَ نِطّر وَغَيْرَ بَاقِل وَلَا عٍَ فَإِنَّ اللهَّه غَفُور وَحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر و غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا لما تصف السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرُمَ وَمَنَاعًا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرُمَ وَمَنَاعًا قَصَصْنَا مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 إ إبْه مَكَانَ أََُّةَ قانتَ للِلَّهِ حَالفَ وَلَمْ يَكُ منِنَ الْ المُشكين إِ إبْهِ مَكَانَ أََُّةَ قانتَ للِلَّهِ وَلَمْ يَكُ منِنَ الْ المُشكين شكرِرَ لِأَنْ أُمِهِ جِتَبَاهُ وَهَدهُ إلى صِافِ مستُْتَقين شكرِرَ لِأَنْ أُمِهِ جِتَبَاهُ وَهَدهُ شاكرا لـأنعمه جتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين فآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين فآتيناه ثُ أَ حَينَا إلَكَ أَن التَّبعِع مِلَّ إذْراه مَحَنيفَام أَناتَّبععْ مِل إذْراه مَخَنيفَ وَما كانانَ مِن المُشركينثُ ثَُّ أَْ حَينَا إلَكَ أَناتَّبعِعْ مِلَّ إذَه مَحَنيفَام أَناتبععْ مِلََّ إذْه مَحَنيفَُ وَما كانَ منِنَ الْ المُشركين إِ ما جُعلَ السَّبتُ على الذيين نَختَْلَفُ فيِي وَإِنَّ رربكَ لا يَحكمُم فَينهُمْ يَوْومَ الْ القياامَةِ فيِي مَا كانوا فِي يَختْتَلفون إنِ ماجُ إلىلَ السَّبتُ عَ الذيين نختَْلَفُ فيِي وَإِن رَبَّكَ لا يَحْكُ فَيْنَهُمْ يَوْمَلُ فِي مَا كانوا فِيه يَختْتَلِفون إِ ماجُ إلىلَى السَّبتُعَ الذيين ن اختَْلَفُ فيِي وَإِنَّ رربَّكَ لا يَحكمُم فَيَهُمْ يَوْومَلُ كانوا فِيه يَختْتَلفون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 وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصابرين. وَاصبِ وَماَا صَظركَ إِللاا بِلَّهِ وَلاَا تَحْزًا عَلَيْهِم وَلا تَحْزًا عَلَيْهِم وَلاَا تَكُ فيِي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 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ